الرب العالمين صلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين طالب مهله عبد الله عنه وعن عن ابي عبد الله الياب من عبد الله الانصاري رضي الله عنه ماذا قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال الا انتي صليت المكتبه اي فصوم رمضان واحلت الحلال وحرم الحرام فلك بذلك شيئا أدخل الجنة وقال نعم أراب المسلم ومع الطنق الحرام تتنبته ومعنى أحلات الحلالة كيف تتخذ وانا في شهر هذا الحديث يأتي بعض طرق الحديث في الزفير المسلم بسمية الرجل السائل أن الحرام بمثوقي اذي سؤالي اراقب وعلاه اخبرني الى رات هذه الامور حق الدين ان امور المسائل عن الصلاه والصلاه والصيام لا الحلال وتحريم الحرام ليس فيها ذكر الجثاث والحج استدلوا ان الحج لا يقبل لا لا لم يكن كذا فورا ولا تورث الزكاه لاحتبال اجفونا كثيرا ليس هو مال من زكيه فاستمد ان تقول الزكاه والتحريم فاحليك حتى تقول لا الحرام وتحريم الحرام لا الحلال هو تحريم الحرام فالحلال هو اكل الواجبات وقت قولها تلك الواجبات يفعل الزكاة ما فيه هو حج بيت الله الحرام فذلك تحريم الحرام هو منح الزكاة عن ذلك أو بخلط وترك الحج تكاثره لأن هذا عني يحرم هذا القد قال في الحديث ذكر جامد من الاجبات وليس فيه ذكر المستحبات لان وقال رايت الى نفسي رات اصول رمضان واكل الحلال وحرمت الحرام ولم اجد على لائحه شيء فانا ملك شيء امن المستقبل ومن كان كذلك هو المقتصد في كونه لله عز وجل طورات الكتاب الذين استقينا من هذا هنا ومنهم ظالم بنفسي ومنهم صفد ومنهم سهابكم بالخيرات ومنهم سهابكم بالخيرات بإذن الله قالوا فعل الواجبات في قصة الحرمان تبعوا ينسيك خليك ينبه لما جاءت الحديث القرمسي وما تكرّب إلي عقل تأكيد حبة ليلاً وافصر الطرق هذه الفرائض حب والله لقد قالوا لكن بثالث بن مع الشرائع وكمر بها الفرائض باع لن يكون اتمها فباع لذلك حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجه وايضا تنواضل يكث السياده للضرائب ومن كان محافظا عليها كان اسد محافظا على الضرائب ومن تساهل فيها فقد جهل لكي الى الاخلال بالضرائب قال حذره الله او رحم مما يستفاد من الحديث هو كان حرص وصحابه فعلا على معرفه الاعمال التي تسد وهذا ايضا صحابه على اذنهم سالونا عن دنيا لا يسالون عن مال لا يسالون عن مناصب لا يسالون عن دور وجاه يسالون عن الاعمال التي تسقط الخلد كان ان لا اعمالاتهم خامسا بيان عن اثبات دعوه الاسلام وذائع الحديد انها عمود الاسلام رابعا بيان عن نسب التجاره رمضان خامسا ان المسلم يثبت على التجدل كله ويجتنب الحرام متى كان تحدث سالساً بيان بطلال كول من تكتب فيك أن الإنسان لا يعبد الله فقطاً في الجنة وصوفاً من النار يقولون أنهم يعبدوها الله محبة وتعظيماً أما الجنة فلم يعبد الله منه وأما النار فلم يعبد الله من أيها وهذا خلاف ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا والسادعون والمن بحثهم أنهم معبدون الله جل فعلا ومعن في رحمته وقوفا من حقابه مع التعظيم والإجلال لأن العبادة لله جل فعلا هي الاحتياد لأوامره تعظيما ومحبة فطرق نواهيه او بالغ الاذلال اما هؤلاء الذين يقودون يقربونون الله رغبه في رغبه الناس هؤلاء عبادتهم خاليه من الاذلال والتعظيم الساخرون وعلى ان الله اعني الرزق معي فانا خلافه في القول والعمل فاد كريم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وفي من ينتظرون الله غدا وراكنت انت سوف في الله عليه نعمه و يرى امين الله يرضى على هذه الجده كانها راس اسئله وربما تكون الدرس التاج تجوز السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بارك الله فيكم شيخنا احسن الله اليكم nga taj një të një të një të dhështi.